يطوى تفك فارتقيت في سجودي وانعتقت من قيودي بل لنا الدمع خدودي يا ذنوبي لن تعودي فارتقيت في سجودي رحل بعيدا بعيدا يعاقر أملا مديدا جموحا مريدا وفي المنعطف الأخير قرع انتباهه النذير صارخا أين المصير بعد التنقل والمسير فقد طالت المهلة واستحكمت الغفلة فأيقظ الفكر وحذر الدنيا فإنها مرتع المكر. أي نجوى أي طهرين أي حب راح يغري سجدة بالنور تسري إنها يقظة فكري أي نجوى أي طهرين ايُّ حبٍ راح يضري سجدة بالنور نور تسري إنها يقظة فكري إنها يقظة فكري فيها أسلمت كياني جامعا كل الآمال نحو الجناني أبتغي السبع المثاني فيها أسلمت وكياني عن كل الأماني خاطرا نحو الجنان أبتغي سبع المثال فارتقيت في سجودي وانعتقت من قيودي بل لنا الدمع خدودي يا ذنوبي لن تعودي فارتقيت في سجودي وانعتقت من قيودي بلل الدمع خدودي يا ذنوبي لن تعودي يا ذنوبي لن تعودي يا إلهي قد صحوث من رقادي وعرفت كم عصيت كم ذللت ها أنا مولاية يا إلهي قد صحوت من رقادي وعرفت كم عصيت كم ذللت ها أنا مولاية لك وحد تو لداي في خوفي قد في كل نبض من دمائي لك وحدك نادائي في خوفي ورجائي قد حملت في دعائي من دماني كل نبض من دماني قد شكوت غير أني طامع فيك لأني أحسن الظن فظني تعف يا مولاي عني قد شكوت غير أني طامع فيك لاني أحسن الظن فظني تعفو يا مولاي قد شكوت غير أني طامع فيك لاني أحسن الظن فظني تعفو يا مولاي عني قد شكوت غير أني طابع فيك لأهلني أحسن الظن فظني تعفو